يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 113. وألق عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب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 121. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 122. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء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 111. ويعلم ما تخفون وما تعلنون لَا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 113. قال سننظر أصدقت أم كنت من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 129. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 120. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها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 قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقول مَا لوليه ما شهدنا مَهْلِكَ شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكضنا مكروا وهم لا يشعرون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 119. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساطير الأولين 110. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 111. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 112. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 113. فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوَجَمْ مِمَّ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُوا بِهَا عِلْمًا